بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغروا كتقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم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 ربنا وأدخن لهم جنات عدن التي وعدهم ومن صلحا من آبائهم وأزواجهم وذررياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات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 قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وَإِن يُشْرَكْ به تؤمنوا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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْسَّمِيعُ الْبَصِيرُ هَوَ لَمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانو هم اشد منهم قوه واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من ذَلِكَ ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله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 فَلَمَّا جَاءهُ بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَأَسْتَحْيُونِ سَائِئَةً وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِي الْعَوْمُ ذَرُونِ أَقْتُلُ الْمُوسَى وَالْيَدَعُ رَبَّهُ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 مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإنك كاذبا فعليه كذب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 مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُولَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ ومن يظلم الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به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 كبر مقتا عند الله وعند الذين آمن كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب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 فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صَالِحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حسابا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 النار معرضون عليها هدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن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 119. ولقد آتينا موسى الهدى بَنِي بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. اصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كذب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 والناس ولكن أكثر الناس لا يشكون ذالكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفكون الذين كانوا بآيات الله يجحدون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 هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء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 هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له يكن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون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 ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فَإِمَّا نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يوجعون